سبرا ان تولوا كده لمشيقي والنور بيولاكن ومن قابل بالله بالله واليوم وآت المال على حبه ذو القربة واليتامة والمساكين ومن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا في البأسات إِنَّ الَّذِينَ صَدَّقُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ